الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فما في شرح كتاب رضة الناظر وجنة المناظر للإمام ابن قدامة عليه رحمة الله وقفنا عند المكروه تفضل الشيء أحسن الله ليكم قال المصنف رحمه الله تعالى القسم الرابع المكروه وهو ما تركه خير من فعله نعم هذا تعريفه، هذا التعريف ما تركه خير من فعله طيب وقد يطلق ذلك على المحظور إذن يطلق المكروه على المحظور ويطلق أيضا إطلاق آخر أيها وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه نهي تنزيه هذا الإطلاق الثاني وهذا بكثرة إذن المكروه هو ما نهي عنه نهي تنزيه أو نقول ما نهي عنه نهيا غير جازم والناهي الجازم المحرم والمصنف اختار قوله ما تركه خير من فعله ما تركه خير من فعله طبعا ما يريد المحرم ولا المحرم أيضاً تركه أحسن بس لكن قوله خير يدل على على الاشتراك في الخيرية إذا قوله ما تركه خير من فعله يريد أنه نهي عنه نهي غير جازم فإذا فعله الإنسان لا يأثم وإذا تركهم تثالا النفاق كلمة المكروه تطلق احيانا على الحرام وهذا عند المتقدمين وتطلق أيضا على المكروه الاستغاحي اللي هو كراهة التنزيح أكثر إطلاقه على كراهة التنزه وليس على المحرم وأكثر إطلاقه أكثر إطلاقه على المحرم هذا عند المتقدمين طيب قال قال فلا يتعلق بفعله عقاب يعني ها على هذا الاطلاق الاخير لا يتعلق به عقاب أما إذا أطلق بمعنى المحرم فيتعلق بفعله عقاب طيب انتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي هل المكروه داخل في الأمر أم لا نعم الله عليكم قال فصل والأمر المطلق لا يتناول المكروه. الأمر لا يتناول المكروه. الأمر يتناول الواجب والمندوب والنهي يتناول المكروه والمحرم. طيب لماذا لا يتناول الأمر المكروه؟ لأن الأمر استدعاء وطلب. هذا الأول دليل الأول لأن الأمر استدعاء وطلب والمكروه. غير مستدعى ولا مطلوب. ولا مطلوب. له مط مستدعى مستدعى يعني حصوله يعني يدعى حصوله والأمر الثاني. ولأن الأمر ضد النهي، فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا ومنهيا. نعم الأمر ضد النهي، فيستحيل أن يكون المكروه. يدخل في الأمر فيكون مأمورا ومنهيا عنه أيضا طيب فالدليل الدل الثالث على عدم دخول المكروه تحت الأمر قال وإذا قلنا إن المباح ليس بمأمور فالمنهي عنه أو لا. نعم يعني يقول المباح المباح هو محل إشكال فإذا كنا أخرجنا المباح من المأمور فالمكروه من باب اولى لكن يا شيخ أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى القسم الخامس الحرام نعم الحرام ضد الواجب اي فيستحيل ان يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعه معصيه من وجه واحد طيب قال <تصفيق> هيا عمر قال الحرام ضد الواجب كيف هو ضد الواجب لأن الواجب مطلوب جزمة والحرام منهي عنه جزمة طيب بناء على هذا دام أن الحرام ضد الواجب فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا وحراما لأنه ضد طاعة معصية والمقصود أنه لا يكون كذلك من وجه واحد لكن من أكثر من وجه يمكن يمكن يكون الشيء من وجه حرام ومن وجه واجب إذا كان له أكثر من وجه. طيب هذا سيجر إلى مسألة الصلاة في الأرض المعصوبة وما شابه ذلك وسيجر إلى أنواع الواجب الواجب الواحد الواحد انقسم إلى كم قسم؟ لاحظوا معي. إن الجنس ينقسم إلى أنواع طبعا وهذا مر معنا في المقدمة المنطقية والنوع ينقسم إلى أعيان أفراد فيقول العبادة جنس تحت العبادة هذه أنواع كثيرة منها السجود مثلا فالسجود نوع فقد يكون هذا النوع هذا السجود النوع هذا له أفراد كثيرة فهناك من يسجد لله ويكون سجوده واجب وهناك من يسجد للصنم فيكون سجوده محرم هذا الآن مثال لقضية أن يكون من وجه حرام ومن وجه واجب قال إلا أن الواحد أكتب عندها بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالحين إذن الواحد الجنس مثل العبادة ينقسم إلى واحد بالنوع مثل السجود وإلى واحد بالعين مثل السجود لله والسجود لغير الله للصنم مثلا والسجود للصنم وممكن نقول والسجود للقبر وممكن نقول والسجود للولي والسجود لغير ذلك طيب الآن يتصور أن يكون السجود بالنسبة للنوع يعني أنواع السجود يتصور أن يكون السجود حراما باعتبار السجود للصنم وواجب بالنسبة للسجود لله تعالى لكن ما يتصور الواحد بعينه كالسجود لله سبحانه ما يتصور أن يكون واجبا ومحرما وكذلك السجود للصنة ما يتصور أن يكون واجبا محرما ما فيها واجب يا محرم ما يحتمل نجمع إج... إج... أكثر من حكم أيبا قال والواحد بالنوع الآن شرع في الأول قال تفضل والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام ويكون انقسامه بالإضافة كيف بالإضافة قلنا سجود لله هو سجود للصنم السجود إذا أضفناه لله وإذا أضفناه للصنم اختلف سيختلف بالإضافة أو بالصفة طيب لأن لأن اختلاف الإضافات والصفات توجب المغايرة المغايرة توجب المغايرة أليست الإضافة توجب المغايرة إذا قلنا عبد الله عبد الله وعبد الشيطان وعبد الدرهم اختلفوا ألا هو واحد عبد كلمة واحدة لكن بالإضافة اختلف هذا عن ذاك نعم قال والمغايرة تكون تارة بالنوع يعني باختلاف النوع النوع مختلف نعم وتارة باختلاف الوصف وتارة باختلاف الوصف نعم السجود لله تعالى واجب نعم والسجود للصنم حرام فما يقال السجود لله هو نفس السجود للصنم لأنه سجود لا هذا السجود لما دخله وصف غير الوصف الثاني أصبح, أصبح سجودين وليس سجودا واحد أو بالإضافة صاروا اثنين ما صاروا شيء واحد طيب قال والسجود لله تعالى غير السجود للصنم نعم وإن كان الاسم سجود نعم قال الله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر والسجدوا لله الذي خلقهن لاحظوا في الآية نهي عن السجود وأمر بالسجود ما يقال أن السجود أمر به ونهي عنه الذي نهي عنه غير الذي أمر به تفضل والإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاص بنفس السجود، بنفس السجود والقصد جميعا نعم، هذا الساجد للصنم عاص عاص بماذا؟ بالسجود ولا بشيء آخر؟ لا لا بهذا السجود الذي أثيب بمثله غيره بسجود آخر لما كان سجوده لا أثيب صاحبه هو نفس السجود لكن بحسب اختلاف الإضافات أو الأوصاف. يتغير ال النوع الأفراد يعني تتغير فيتغير الحكم قال عاص بنفس السجود والقصد جميعا يعني بفعله ولا بقصده أنه قصد أن يكون لغير الله لا لا لا بالإثنين بالفعل وبالقصد والساجد لله مطيع بهما جميعا يعني مطيع بفعله للسجود بهذا الانحناء ومطيعه وبقصده أيضا نية أن يكون لله تبارك تعالى. طيب انتهى الواحد بالنوع ذهب إلى الواحد بالعين. الواحد بالعين مثل إيش؟ أدون مثال للواحد بالعين نقول السجود لله تعالى لا يمكن الواحد بالعين مثل السجود لله يكون حرام يكون واجب ما يمكن السجود للصنم ما يمكن يكون واجب ويكون حرام فيه. ما في من من لأنه هذا وجه واحد صار من أمثلة الواحد بالعين اللي ذكرها المصنف وهي على خلاف فيها الصلاة في الدار المقصوبة إذا صلى الإنسان في الدار المقصوبة فالصلاة واجبة والغصب محرم فالآن هو يصلي هو في دار مقصوبة فيكون جمع بين أمرين واجب ومحرم. فهل تصح الصلاة؟ ونقول هي جهتان والجهة منفكة فنقول عصى وصحت الصلاة عصى بغصبه وصحت الصلاة أو نقول الجهة غير منفكة وهي جهة واحدة ومثل هذا هذه الصلاة لا تصح واضح المسألة لأن سيبحثها هو بحث طويلة قال وأما الواحد بالعين كالصلاة في الدار المغصوبة من عمرٍ حركته قال من عارف يعني هو واحد شخص واحد يصلي في دار مقصود طيب قال فحركته في الدار واحد بعينه نعم هذه حركته بالصلاة يعني قيامه وركوعه وسجوده هي واحد بعينه فما حكم ذلك هو بعد ما قرر أنه النوع, النوع يمكن يختلف أما العين ما تختلف بقية مسألة الصلاة في الدار المقصودة هل هي من صور الواحد بالعين فلا تصح أو ماذا؟ تفضل واختلفت الرواية في صحتها يعني عن احمد تفضل فروي أنها لا تصح طبعا اختلفت الرواية عن احمد واختلف العلماء في صحتها ايضا غير احمد فروي القول الاول فروي أنها لا تصح وهذه الرواية المشهورة عن الامام احمد عليه رحمة الله لا تصح لماذا لا تصح ما هو تعليل البطلان قال إذ يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراما واجبا وهو متناقض واضح التعليل يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال اللي هي فعل الصلاة هذا أن هي نفس الحركات هذه التي, التي يفعلها المصلي هذه الحركات التي يفعلها المصلي هي حركة واحدة يعني أقصد فعل واحد فيه عدة حركات هذه الحركات صلاة طيب هذه الحركات واجبة تقول واجبة طيب وفعلها في هذا المكان حرام نعم حرام فصارت واجبة محرمة ما يمكن إذن باطل الصلاة هذا وجه الرواية التي تقول ببطلان الصلاة لأنه يؤدي الى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراما واجبا وهذا متناقض فضل فإن ف... إن فعله في الدار وهو الكون في الدار وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده أفعال اختيارية هو معاقب عليها منهي عنها نعم صحيح فكيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه مطيعا بما هو عاصن به هذا تعليل القول ببطلان الصلاة في الدار المغصول الرواية الثانية أنها تصح وهو القول الثاني لبعض العقل نعم وروي أن الصلاة تصح طيب ما وجه هذا القول قال لأن, الفعل لأن هذا الفعل الواحد له وجهان متغايران هو مطلوب من أحدهما مكروه من الآخر فهمت يعني القول الثاني القول بالصحة مبني على أن الجهة مفكة في هذه الصلاة فالتحريم متجه للغصب والوجوب متجه لفعل الصلاة تفضل فليس ذلك محالا إنما المحال أن يكون مطلوبا من الوجه الذي يكره منه هو هذا هو الكلام في اتحاد الوجه او اختلافه هل هي جهة واحدة ام جهتان فالشيء الذي لا يكون لجهة واحدة فهو باطل لكن اذا كان هو جهتين ممكن يصح نفس الكلام النظر في هذه الصلاة في الدار المقصوبة منهم من نظر اليها باعتبارها جهتين يقول هي جهتين مفكتين وليست جهة واحدة طيب قال ففعله من حيث إنه صلاة مطلوب هذا ألف طيب مكروه من حيث إنه غصب هذا باء هذه الجهتين الجهة الأولى أنها صلاة فهذه من هذه الجهة هو مطلوب الجهة الثانية إنه غصب فهذا مكروه طيب يقول الجهة منفكة لماذا الجهام؟ يقول لأن الصلاة نتصور الصلاة بدون غصب نتصور الغصب بدون صلاة هذا متصور طيب تفضل والصلاة معقولة بدون الغصب نعم والغصب معقول بدون الصلاة نعم وقد اجتمع الوجهان المتغيران نعم هذه الصورة فلذلك صحات الصلاة مع الإثم على الغصب طيب نظيره مثاله من العقل مثال عقلي ماذا يقول فنظيره أن يقول السيد لعبده خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار فإن امتثلت أعتقتك وإن ارتكبت النهي عاقبتك فخاط الثوب في الدار خاط الثوب هذه الطاعة في الدار هذه المعصية فهل يستحق العتق والعقوبة يستحق العتق للطاعة ويستحق العقوبة للمعصية يعني هذان أمران تفضل قال فخاط الثوب في الدار حسن من السيد عتقه وعقوبته نعم عتقه للطاعة وعقوبته للمعصية وهي دخول للدار طيب هذا مثال مثال الثاني ولو رمى سهما إلى كافر فمرق نعم. منه إلى مسلم نعم لاستحق لا سلب الكافر أيها ولزمته, ولزمته دية المسلم طيب استحق سلب الكافر لأنه قتل الكافر واستحق ولزمته دية المسلم لأنه قتل المسلم مع هو فعل واحد لكن هذا الفعل له جهتان طيب لماذا لتضمن الفعل الواحد أمرين, أمرين مختلفين مختلفين طيب أكمل ومن اختار الرواية الأولى؟ أيوة. رواية الأولى ما هي؟ الصحة ولا عدم الصحة؟ عدم الصحة قال؟ قال ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدها بالإجماع؟ يقول ارتكاب النهي إذا أخل بشرط العبادة. إيش هو شرط العبادة؟ نية التقرب. شرط العبادة نية التقرب لله تبارك وتعالى. يقول أفسدها؟ بالإجماع، طيب، فين الآن ال، الإخلال بنية التقر، اقرأ الآن كما لو نهي المحدث عن الصلاة فخالف وصلى، فكيف هذا يصلي صلاة وهو محدث، فهذا يخل بنية التقرب، كيف تتقرب إلى الله وأنت محدث، وكيف تتقرب إلى الله بالصلاة وأنت مختصب، تختصب الأرض لتصلي فيها، طيب. ونية التقرب بالصلاة شرط نعم والتقرب بالمعصية محال نعم فكيف يمكن التقرب به نعم وقيامه وقعوده في الدار فعل هو عاصم به نعم فكيف يكون متقربا بما هو عاصم به وهذا محال إذن هذا وجه من اختار الرواية الأولى أن الصلاة في الدار المصوبة باطل هذا وجه لأنه أخلى بشرط العبادة كيف يتقرب إلى الله بمعصيته لا يتصورها طيب هذا محال مستحيل طيب كم منه وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة إجماعا الآن هو بيرد على من قال أن هذه المسألة حصل فيها إجماع إجماع على ماذا على صحتها ولا على بطلانها على صحتها من قال أن الإجماع عقد على صحة الصلاة بحجة اللي دع لإجماع الشيقول يقول السلف رضي الله عنهم ما كانوا يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلوات في, أما في أماكن الغصب فيقولون إذا تاب الظالم ما يقول له أعذ الصلوات التي صليتها في الأماكن التي غصبتها ما يقول له ذلك فمعناه أنه حصل إجماع منهم على صحة الصلاة واضح حجة من يقول هذا طبعا ممن يقول هذا الغزالي الذي صار بسيره الموفق والآن يعني يرد عليه في هذه المسألة يقول لا غير صحيح أن هذه المسألة فيها إجمع بل أن الغزالي حتى نقل يعني إراد عليه أنه لو قيل كيف يكون إجمع والإمام أحمد يخالف في هذه المسألة ورد على ذلك بأن الإمام أحمد محجوج بالإجمع يعني ليس له أن يخالف مدام مسألة فيها إجماع طيب الموفق يقول من زعم أن هذه المسألة فيها إجماع غير صحيح ليس فيها إجماع انتبهوا هو الآن سيرد الإجماع أي إجماع يرده الإجماع الصريح ولا الإجماع السكوتي هو يرد الاثنين يقول ليس هناك إجماع لا صريح ولا إجماع سكوتي وسيبين كيف إنه ما في إجماع سكوتي لأنه هو إجماع صريح ما في يعني ما نصوا على على الصحة الصلاة بيجمع لا لكن هو كونهم لم يأمروا الظالم أن ي يقضي الصلاة دل على أنها صحيحة عندهم سكوت البقية دل على رضاهم بهذا الحكم فمن الداعل إجماع بنى على هذه على هذا التركيب إجماع سكوتيا فهمت عليه فهو الآن سينقض هذا الكلام قال أعوذ بالله وقد غلط قال وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة إجماعا أيوة لأن السلف رضي الله عنه سؤال لأن السلف هذا إيش معنا هذا تعليل للموفق يعلل لنفسه لقوله إنه غلط ولا ولا يذكر إلا من ادعى لجمع يقول غلط غلط من زعم أن المسألة فيها إجماع لأن السلف واحتجوا بأن السلف بحجة ان السلف ما كانوا يأمرون الناس بإعادة الصلاة فهمت عليه طيب لأن السلف يعني بحجة أن السلف رضي الله عنهم تفضل لأن السلف رضي الله عنهم لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلوات في أماكن الغصب طيب انتهى خلاص يقول هذا الذي قال هذا القول ادعى الاجماع محتجا بهذه الحجة ايش غلط طيب ليش غلط قال اذ هذا جهل بحقيقة الاجماع نعم فان حقيقته الاتفاق من علماء اهل العصر هذا حقيقة الاجماع الاتفاق من علماء اهل العصر طيب وعدم النقل عنهم ليس بنقل, ليس بنقل الاتفاق يقول ولم يحصل نقل الاتفاق عنهم طيب يبقى يعني الآن أنكر ماذا رد ماذا الإجماع الصريح نعم يبقى الإجماع السكوتي تفضل ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كل فيما طيب هو نقل عنهم أنهم سكتوا هل هذا يصير إجماع سكوتي يقول لا لا يكون إجماعا سكوتيا إلا إذا اشتهر بينهم وأقروا ولذلك قال ولو نقل ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم نعم القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكروا يعني يحتاج هذا تحتاج إلى أمرين أن يشتهر بينهم هذا القول فيسكتون يصير هذا يجمع سكوت طيب فيكون حينئذ فيه اختلاف يعني المعنى أنه إذا علم اشتهاره ها؟ إذا علم اشتهاره وعلم سكوتهم يصير اجمع لكن ما دام أن هذا لم يحصل فيكون عفوا إذا علم اشتهاره وسكوتهم سيكون إجماع سكوتي صح لا طيب الإجماع السكوتي متفق عليه ولا مختلف فيه مختلف فيه يقول فيكون حين إذن فيه اختلاف يعني لو قلنا إجماع سكوتي فيكون فيه خلاف هل يسمى إجماع أم لا طيب كمل على ما سنذكره في موضعه في, أعلم. في مبحث اللي جمع. طيب إذن هو يرد الدعوة اللي جمع يقول هذا ما هو صحيح ما زلنا في الصلاة في الدار المغصوبة تفضل أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فصل مصحح الصلاة في الدار المغصوبة قسم النهي ثلاثة أقسام طيب الأول الأول ما يرجع إلى ذات المنهي عنه طبعا ما يرجع إلى ذات المنهي عنه هذا يبطل العبادة والناهي الذي يرجع لذات المسألة هذا يبطلها ما تصح قال فيضاد وجوبه إذا لا تكون واجبة كقوله كقوله تعالى لا تقرب الزنا خلاص الناهي ينصب على ذات الزنا الناهي ينصب على ذات الربا أنه ينصب على ذات شرب الخمر وهكذا نعم الثاني وإلى ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يضاد وجوبه الثاني هذا يرجع إلى أو ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه طب إذن يرجع لماذا يرجع لأمر خارج عنه ما يرجع له لعينه لذاته وإنما يرجع لأمر خارج عنه قال فيضاد وجوبه, أيضا مثل وجوبه مثل فلا يضاد وجوبه مثل قول فلا يضاد وجوبه نعم أحسن الله مثل قوله أقم الصلاة مع قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تلبس الحرير طيب قوله لا تلبس الحرير هل هذا النهي يرجع إلى ذات الصلاة لا ما يرجع إلى ذات الصلاة فلا يضاد وجوب الصلاة طيب ولم يتعرض في النهي للصلاة نعم بناء على ذلك إذا صلى في ثوب حرير فإذا صلى في ثوب حرير أتى بالمطلوب والمكروه جميعا نعم فيذهب على الصلاة ويعاقب على على, على لبس الحرير طبعا إذا شاء الله هو في المشي. نعم القسم الثالث القسم الثالث نعم أن يعود النهي إلى وصف المنهي عنه دون نعم. أصله ها. الثالث يرجع إلى وصف إلى وصف في المنهي عنه لكن ما يرجع إلى أصله طيب والثاني يرجع إلى أمر خارج يعني الذي يصلي في الثوب الحرير نقول له لا أنت فعلت منهيا ما هو المنهي المنهي يعود إلى ذات الصلاة اللي صليتها لا لا إلى شيء آخر خارج وهو لبس الحرير طيب أكمل دون أصله ثالثا يعود إلى وصف المنهي دون أصله ما يرجع إلى أصله مثل ماذا تفضل كقوله وأقيم الصلاة نعم مع قوله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنوبا إلا عابري سبيل الناهي الآن عن الصلاة في حال السكر راجع إلى الصلاة ولا راجع إلى الوصف وصف الصلاة بالسكر كون الصلاة في حال السكر يعني وصف الصلاة أوفاعل الصلاة بالسكر قال نعم ولا لا تقرب الصلاة وأنتم سكار هنا النهي يعود إلى وصف منهى عنه دون أصل الصلاة وإنما وصف المصلب بالسكر هذا مثال هي الثاني وقوله عليه السلام دعي الصلاة أيام أقرائك الناهي هنا ليس منصب على الصلاة وإنما منصب على الوصف المصاحب للصلاة وهي وهو التلبس بالحيط الثالث ونهيه عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريق والأماكن السبعة نعم التي وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنه فهذا النهي هنا لا ينصب على الص... ينصب على الصلاة وإنما يعود إلى وصف إلى وصف المترتب فيها يعني حال كونها في هذه الأماكن السبع طيب الرابع ونهيه عنها في الأوقات الخمسة النهي عن الصلاة في أوقات أوقات النهي ما يعود إلى نفس الصلاداتها وإنما يعود إلى وصف فيها طيب ما حكم هذا النوع الثالث مختلف فيه طبعا تفضل فأبو حنيفة يسمى المأتي به على هذا الوجه فاسدا غير باطل هذا القول الأول يقول هذا فاسد وليس صحيح فاسد ليس بباطل فاسد الفاسد عنده أنه يعود على وصفه ولا يعود على ذاته وعليه قول أن العمل صحيح مع الإثم طيب وعندنا عند الحنابلة وعندنا ان هذا من القسم الأول يعني باطل فهذا يقول ما هو ما يعتبر قسم ثالث هذا يعتبر من القسم الاول فالقسم الاول ان يعود النهي الى ذات الشيء او يعود الى وصفه مع شيء واحد طيب وهو وهو قول الشافعي نعم فإن الصلاة في زمن الحيض، للوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة. نعم، المكروء الصلاة نفسها ذات المكروه الصلاة ذاتها في زمن الحيض، وليس الوقوع في الحيض. ما هو منهي عن الوقوع في الحيض مع بقاء الصلا صلاة مطلوبة والحيض منهي عنه لا. طيب، ولهذا اعتبر هذا القسم هو عين القسم الأول أو تابع للقسم الأول. طيب تفضل إذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا عن الإيقاع يعني الإيجاد الوقوع نعم ليس منفصلا عن الإيقاع الإيجاد ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع كلها طيب انتهى المصنف من الكلام في الصلاة المقصوبة والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو عاد إلى أمر خارج أو عاد لوصف انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي نعم مسألة إيش طبعا الآن خلاصة ما فات ما هو إذا رجع ذات المنهي عنه فهذا يبطل العمل إذا وجع ورجع إلى وصف أو أمر خارج هذا لا يبطل وإذا رجع إلى صفة في المنهي عنه فهذا أيضا يبطله على خلاف بين الإمام أحمد مع مذهب بحنيف أحمد الشافعي وابي حنيف فيعتبرون الثالث هو من الأول الآن سنتقل إلى مسألة أخرى وهي النهي عن الشيء أو الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده مثلا أو النهي عن الشيء هو أمر بضده الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده ولا لا سيذكر الآن الخلاف في هذه المسألة فضل عفو الله عنكم قال رحمه الله تعالى فصل الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى هذا ألف من حيث المعنى نعم أما من حيث الصيغة فلا الأمر بالشيء يعني الأمر بالقيام مثلا هل هو نهي عن الجلوس؟ من حيث اللفظ لا ما هو نفس الشيء شيء آخر لكن من حيث المعنى نعم لماذا؟ لأنه إذا أمرت بالقيام أصبح الجلوس مخالفة للآمر فمن هذه الحيثية نعم دخل فيها من حيث المعنى وليس من حيث اللفظ تفضل أما الصيغة فلا نعم فإن قوله قم غير قوله لا تقعد نعم شوفوا قم لا تقعد من حيث الصيغ ليست شيء واحد لكن قم تستلزم من حيث المعنى تستلزم لا تقعد ولا لا بس هل هي تستلزم لا تقعد فقط ولا قم تستلزم لا تقعد ولا تنام ولا تتكئ ولا على جنبك ولا على ظهرك ولا على غير كذا واضح طيب وانما وإنما النظر في المعنى نعم وهو ان طلب القيام هل يعني هو يعني اكتبوا هذا الامر يستلزم النهي عن الضد يستلزمهم باب اللزوم لكن هل هو هل هل الامر بالقيام نهي عن القعود مطابقة ايش الجواب لا ما يطابق طيب تضمنا يتضمن اللي ما راجع المنطق ما راح يعرف الجواب متضمن لا ما يتضمن طيب إيش لزوما نعم يستلزم طيب تفضل وإنما النظر في المعنى وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أو لا نعم فقالت المعتزلة ليس بنهي عن ضده لا بمعنى أنه عينه ولا يعني يتضمنه عينه يعني المطابقة يقول ليس بناهيا عن ضده لا بالمطابقة نعم ولا يتضمنه يعني ولا بالتضمن ليس ناهي عن ضده بالتضمن يقول ولا يلازمه يعني لا يستلزمه طيب إذ يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده طيب تفضل فكيف يكون طالبا لما هو ذاهل عنه هذا كلام سيرود عليه هذا كلام غير دقيق طيب تفضل فإن لم يكن ذاهلا عنه فلا يكون طالبا له إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده هي. فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة يعني وسيلة, بالضرورة. وسيلة بحكم الضرورة الضرورة تستلزم أنك إذا قمت ما جلست لا بحكم ارتباط الطلب به حتى لو تصور مثلا أو تصور مثلا الجمع بين الضدين ففعل كان ممتثلا يقولون هذا لا, لا يشمله طيب فيكون من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به واجب غير مأمور به أي ترك الضد مع وجوبه لكونه وسيلة طيب القول الثالث ما زلنا باقي قول ثالث غير المعتزل الآن ويش الثالث قال وقال قوم وقال وقال قوم فعل الضد هو عين ترك ضده الآخر شوفوا لاحطوا الفرق الآن بين الأقوال فعل الضد هو عين ترك ضد الآخر ها القوم هؤلاء هم جمهور الأشاعر والمشكلة عند شاعرة أنه عندهم اعتبار يقولون أن الأمر ليس له صيغة لماذا؟ لأنهم ينكرون الكلام ويقولون الكلام هو معنى نفسي ليست له صيغة وبناء عليه ما له صيغة معنى الأمر ما له صيغة إذن يمكن أن يكون النهي عن الضد هو نفس الأمر باعتبار انكار الصيغة طيب وهذه مشكلتي أنه قاعد أن الإنسان يقاعد قاعدة باطلة ثم يبني عليها فروع طيب دليلهم فالسكون عين ترك الحركة نعم وشغل الجوهر حيزا عين تفريغه للحيز المنتقل عنه. عنه السكون هو عين ترك الحركة فإذا أمرت بالسكون سرت أمرت بترك الحركة فهمتوا السبب أنه عشان ما عندهم صيغة لكن الصحيح لا السكون غير ترك الحركة من حيث اللفظ من حيث المعنى نعم يستلزم هذا شغل الجوهر حيزا عين تفريغه للحيز المنتقل عنه الجوهر يعني الجسم إذا شغل مكانا فإذا ترك هذا المكان انتقل له مكان ثاني يقول شغله للمكان الثاني هو نفس تفريغه للمكان الأول الذي انتقل عنه الثالث البعد من المغرب هو القرب من المشرق وهو بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعد طيب فإذا فإذا طلب السكون بالإضافة إليه أمر وإلى الحركة نهي نعم هذا عن هذا بس إحنا نسمي هذا أمر وهذا نهي والصحيح لا طيب سيرد على هذا الكلام قال وفي الجملة وفي الجملة هذا رد الآن عليه على على المعتزلة أول شيء نعم أن لا نعتبر في الأمر الإرادة هذا رد على المعتزلة خلاف للمعتزلة المعتزلة يعتبرون في الأمر الإرادة الأمر مرتبط عندهم بإرادة الوقوع وأهل السنة لا يرون هذا الله سبحانه وتعالى قد يأمر بشيء لكن لا يريد وقوعه كونا فيكون هو مراد شرعا لكن ليس مراد كونا طيب بل المأمور مقتضى الأمر امتثاله وليس مقتضى الأمر وقوعه طيب أكمل يا شيخ والأمر يقتضي, يقتضي ترك الضد ضرورة يعني من حيث المعنى قلنا نعم لأنه أو أن ضرورة أنه أيوه أحسن الله عليكم ضرورة أنه لا يتحقق الامتثال إلا به نعم فيكون مامورا به والله يعني أعلم يعني من حيث المعنى لا من حيث اللفظ انتهى الكلام قال فهذه, فهذه أقسام أحكام التكليف نعم ولنبين الآن التكليف ما هو وشروطه نعم مبين التكليف وشروطه هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسليما كثيرا